من في الالهه يشبهك يا رب انت هو الاله الحقيقي الصنع العجائي اظهرت جوادك في اشلح وخلصت شعبك بذراعك مضيت الى الجحيم واصعدت اسابي من ذلك المكان وانعمت علينا مره اخرى بالحريه يا اله صالح لانكم تخلصتنا فالمسيح الى هنا قام من الاموال ثانيه يذهبوا الى الجليل هناك يرونني فجاءت مريم الى التلاميذ وقالت أنها رأت الرب وانه قال لها هذا كان بالحقيقه قائل خدي مريم المتبالي يا حسنا في أحد السهود أتت إلى القبر طلبا بكته هي ما ضرق قراءات الملك لسان على حادر صرفا قيلا قد قم ليس هو هنا لهذا ماجدهم صار حين قاهين مبارك انت ربي أنك الله